بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم نقم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَادْكُرْ إِثْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أن كَلَّا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا نَّلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إليكم رسولا 119. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه, فأخذناه أخذا وبيلا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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطائفة من الذين ماك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فَقَأُ مَا تَ السَّوىمِنَقُرآن عَلِمَ سَكُون مِكُم مَرربَ وَآ خَرونَ يَبِبونَ فيِي الْبِ ي بتَغونَ مِنْ فَبْلِ اللهِ وَآ خَرونَ يُقاتِلونَ فيِي سَبل للل فَقَرأُ مَا ت يَسَّو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 له ه غَفور رحيم